واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من وردة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخذني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون من الله بقلب سليم واذلقت الجنه للمتقين وبرد الجحيم للغاويين وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او انتم نصيرون فكذبوا فيها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 سَلَوْ أن نَناَا كََّّةً سكُونَ مِد المُؤمننين إ فِي ذَكَ لآيَ وَماَا كانَ أأَكأكثرَرهُم رؤمننينَ وَإِ رََّّكَ لََ الحَذلُ وَحيم الذَبَتْ قَوْم نوحنمُرسَلين إذ قالَا لَهُمْ أَقُهُم نح أَل تَتَّقُون إي لَكُم رَشولٌ أَمِينوا فَتَّقُ اللهَّ وَطون وَماَا أَسْأَلُكُمْ عَلَْهِ مِنْ أَجرٍ إن أَجرِْيَ إِلَّا هلَ رَبِّ الْ العالممين فَتَّقُ اللهَّه وَأَطون قالوا أَُؤمِنُ لَكَ وَتَّذكَ الأأَْذَلون